م و أكبر ا ل ل ه أشهد أكبر أ ن ل ا إ ل ه الله أشهد إلا أن محمد ر س و ل ا ل ل ه حيا ع ل ى ا ل ص ل ا ة حيا ع ل ى ا ل ف ل ا ه قد قامت الصلاه ة قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله استروا يعتدلوا أ ق ي م و ا صفوفكم وسد الخلل الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 ولسوف يرضى الله, الله, أكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد a なたの手紙は何でしょうか? El」 الله أكبر ا ل ل ه أ ك ب ر ا ل س ي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ن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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين、أمين. والضحى والليل إ ذ ا سجى ما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 ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا ف أ غ ن ى ف أ م ا اليتيم فلا تقهر و أ م ا ا ل س ا ئ ر فلا تنهر و ع ه ا ب ن ع م ة ر ب ك فحدث ل س ا ل ل ه أكبر ا ل س ل ا م ع ل ي ك م ورحمة ا ل ل ه